لآن لآ آل القرآن الله ل م لله و س ل ع ه ا ل م ن ا ل ر ح ي م ا ل س ي م للعلوم الاسلاميه ا ت ي م ا ص ر ط الذين ن أ ع ت ع ل م المغضوب غير عليهم في ج ه ن م م ث و ع ه النابلسي ل ل ه ا ل ذ ي ن ا ت ق و ا ب م ف ا ز ي ه بآيات الله موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ليحبطن ع م ك و ل ت ك و ن من ا ل خ ا س ر ي ن ب ل ا ل ل ه ف ا ع ب د و م الاسلاميه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 私は<音楽><音楽> موسوعه النابلسي ق للعلوم الاسلاميه لفضيله <تصفيق> ا ل د و ر م ه م د راتب ا ل ن ة وَقَالُوا موسوعه ا ل ذ ي ص د ن ا وَعَدًا وَأَوْرَثَنَا ا ل س ي للعلوم الاسلاميه ج ن ا ح م ل ا ل ع ر ش ي الحسنى